khu lấy cũng anh tiếng sang cảm phải đi mang cũng وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ وَاَقْرِضُهُمْ مَالًا خَالِصًا حَسَنًا لِأُكَفَّ بِرِّمَا قُمْ سَيَأْتِكُمْ ولا ادخيلنكم ان الذين افتقدوا ميثاقنا وجعلنا كذبا قاسيه ان يحرفوني علما مما وضعي وان